الميزان واقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان 112. وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان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 خرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان 111. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللول والمرجان 113. فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلام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 للسماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فباي الاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فباي الاء فبأيهما لا ربيكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جن فبأي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 111. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجل الجنتين دان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان 116. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم قبلهم ولا جاء فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف خضر وعبقرين حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام